شيالوك هم بلادك في اللف من وانت صغير حتى بيوم استشهادك بخلوا المسيرة تسير شيالوك هم بلادك في اللف من وانت صغير دف في اللف وانت صغير حتى ديون استشهادك ما خلوا المسيره تسير منعوا المغنى والموال سجنوا الشعر والزجل منعوا المغنى والموال سجنوا الشعر والزجل قرطوا حياتي للاداء قددوا الشارع والجماهير Il la extian ja kun دلوقتك hey. جاي واوعى من راح تسمع تكبير العيد لابد الحريه تهل خلي قلبك من حديث دلوقتي جاي واوعى من راح شهاده بخلوا الناسيره تسير منعوا المغنى والموال سجلوا الشعر والزجل منعوا المغنى والموال سجلوا الشعر والزجل وضلوا حياتي